معناه أنهم يتمنون أن يستووا بالأرض فيكونوا ترابا مثلها على أظهر الأقوال ويوضح هذا المعنى قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا بين في موضع آخر أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم إذا أنكروا شركهم ومعاصيهم وهو قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فلا يتنافى قوله ولا يكتمون الله حديثا مع قوله عنهم والله ربنا ما كنا مشركين وقوله عنهم أيضا ما كنا نعمل من سوء وقوله عنهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا للبيان الذي ذكرنا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون بين تعالى في هذه الآية زوال السكر بأنه هو أن يذوب للسكران عقله حتى يعلم معنى الكلام الذي يصدر منه بقوله حتى تعلموا ما تقولون قوله تعالى ألم ترى إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين اوتوا نصيبا من الكتاب مع اشترائهم الضلالة يريدون إضلال المسلمين ايضا وذكر في موضع آخر أنهم كثير وأنهم يتمنون ردة المسلمين وأن السبب الحامل لهم على ذلك إنما هو الحسد وأنهم ما صدر منهم ذلك إلا بعد معرفتهم الحق وهو قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وذكر في موضع آخر أن هذا الاضلال الذي يتمنونه للمسلمين لا يقع من المسلمين وإنما يقع منهم عن المتمنين الضلال للمسلمين وهو قوله ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون قوله تعالى أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت لم يبين هنا كيفية لعنه لأصحاب السبت ولكنه بين في غير هذا الموضع أن لعنه لهم هو مسخهم قرده ومن مسخه الله قردا غضبا عليه فهو ملعون بلا شك وذلك قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وقوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بعطفه عليه في قوله قل أأنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير لا يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية كما قاله الألوسي في تفسيره وهو ظاهر واللعن في اللغة الطرد والإبعاد والرجل الذي طرده قومه وابعدوه لجناياته تقول له العرب رجل لعين ومنه قول الشاعر ذعرت به القطع ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعيني وفي اصطناع الشر اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومعلوم أن المسخ من أكبر أنواع الطرد والإبعاد قوله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك به وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء وأن من أشرك به فقد افترى إثما عظيما وذكر في مواضع أخرى أن محل كونه لا يغفر إشراك به إذا لم يتب المشرك من ذلك فإن تاب غفر له فقوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية فإن الاستثناء راجع لقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وما عطف عليه لأن معنى الكل جمع في قوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الآية وقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وذكر في موضع آخر أن من أشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق وهو قوله في هذه السورة الكريمة أيضا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وصرح بأن الله حرم عليه الجنة بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقوله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرجى له خلاص وهو قوله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وصرح في موضع آخر بأن الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له إن الشرك لظلم عظيم وذكر في موضع آخر أن الأمن التام والاهتداء إنما هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك وهو قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن معنى بظلم بشرك قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء الآية أنكر تعالى عليهم في هذه الآية تزكيتهم أنفسهم بقوله ألم ترى إلى الذين وبقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا وصرح بالنهي العام عن تزكية النفس وأحرى نفس الكافر التي هي أخس شيء وأنجسه بقوله هو أعلم بكم اذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولم يبين هنا كيفية تزكيتهم أنفسهم ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى، كقوله عنهم نحن أبناء الله وأحباؤه وقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا وصف في هذه الآية الكريمة ظل الجنة بأنه ظليل ووصفه في آية أخرى بأنه دائم وهي قوله أكلها دائم وظلها ووصفه في آية أخرى بأنه ممدود وهي قوله وظل ممدود. وبيّن في موضع آخر أنه ظلال متعددة وهو قوله إن المتقين في ظلال وعيون الآية وذكر في موضع آخر أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك وهو قوله هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون والأرائك جمع أريكة وهي السرير في الحجلة والحجلة بيت يزين للعروس بجميع أنواع الزينة وبيّن أن ظل أهل النار ليس كذلك بقوله انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب وقوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الآية أمر الله في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه تعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الآية ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخا للمتحاكمين إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا أن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدا عن الحق بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقة وهو كذلك ومن لم يستمسك بالعروة الوثقة فهو بمعزل عن الإيمان لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقة والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله أو ركن منه كما هو صريح في قوله فمن يكفر بالطاغوت الآية أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته